بسم الإسلام الرحمن الرحيم الله إذاعة طريق الإسلام على طريق شركه ب ك ة ا ل إ ن ت ن ت تقدم ل م الشريق العاشر ل ق و ا ل ب ي ن ع ل ى ا ل م د ع ي ا ل ب ي ن ا س م لكل م ا يبين الحق ويظهره على الصحيح الحق ا على ل م خ ت ا ر ف ا ل ب ي ن ا ت إ ذ ن ك ث ي ر ة فالشهود من البينات و ا ل إ ق ر ا ر من البينات والقرائن ا ل د ا ل ة على ا ل م س أ ل ة من البينات وفهم القاضي باختبار أ ي ض ا من البينات فهم القاضي ل ل م س أ ل ة باختبار يختبر به الخصمين فيظهر به له وجه الحق هذا من البينات ف إ ذ ا البينات على الصحيح ليست م ن ح ص ر ة في أ و ج ه من أ و ج ه الثبوت بل هي ع ا م ة في كل ما يبين الحق ويظهره وهذه تستجد مع ا ل أ ز م ا ن وكل زمن له بينات تختلف أ ي ض ا وتزيد عن الزمن الذي قبلها وتختلف فلا بد إ ذ ن في البينات من ر ع ا ي ة الحال و ر ع ا ي ة البلاد و ر ع ا ي ة اعراف الناس إ ل ى آ خ ر ه ف إ ذ ا تقرر هذا ف ا ل ب ي ن ة في ا ل ل غ ة اسم للبيان وما يبين به الشيء يقال له بينه وارفع منها البرهان وأرفع ا ل ب ر ه ا ن ا ل آ ي ة وقد قال جل وعلا ما جئتنا ببينه وما نحن بتارك آ ل ه ت ن ا عن قولك يعني ما جئتنا بشيء يبين أ ن ك صادق في ذلك يعني في دعوى ا ل ن ب و ة ودعوى ا ل ر س ا ل ة وما نحن بتارك آ ل ه ت ن ا عن قولك وقال جل وعلا لم يكن الذين كفروا من أ ه ل الكتاب والمشركين منفكين حتى ت أ ت ي ه م ا ل ب ي ن ة رسول من الله يتلو صحفا م ط ه ر ا فجعل ا ل ب ي ن ة هي الرسول وفي ا ل ا ي ة ا ل أ و ل ى ا ل ب ي ن ة يؤتاها الرسول فتنوعت ا ل ب ي ن ة ل أ ن ا ل ب ي ن ة تسمن لما يظهر الحق ويدل عليه فلهذا قيل للرسول إ ن ه بينه وللكتاب إ ن ه بينه وللشاهد إ ن ه بينه وهكذا ف ا ل ب ي ن ة إ ذ ن على التحقيق أ ن ه ا اسم عام جامع لكل ما يبين الحق ويظهره قال ولكن ا ل ب ي ن ة على المدعي واليمين على من أ ن ك ر والعلماء يعبرون عن ذلك بقولهم أ ي ض ا البين على المدعي واليمين على المدعى عليه وهذا من باب التصرف ا ل ع ب ا ر ة وذكر أي وروي ايضا في بعض روايات هذا الحديث و أ ج م ع أ ه ل العلم على ما دل عليه هذا الحديث من أ ن البين على المدعي و أ ن المدعي لا تؤخذ دعواه ولا يلتفت لها من حيث مطالبته بشيء حتى ياتي ببينه تثبت له هذا الحق والمدعي والمدعى عليه اختلفت فيهما عبارات اهل العلم لكن التحقيق فيها او الصواب ان المدعي من اذا سكت ترك والمدعى عليه من اذا سكت لم, يدرك. لم يترك ويعبر ط ا ئ ف ة من أ ه ل العلم في كتاب كتب الفقه القضاء في آ خ ر ه عن المدعي والمدعي عليه في الداخل والخارج المقصود أ ن المدعي في قوله ولكن ا ب ي ن على المدعي أ ن المدعي هو من إ ذ ا سكت عن ا ل ق ض ي ة ترك ل أ ن ه هو صاحبها فيدعي على غيره شيئا فلو قال سكت عن هذه الدعوه ترك اذ لا مطالب له بشيء وقد ينقلب المدعي مدعا عليه اذا كان الخصم لا يسكت عنه فاذا سكت أحد الخصمين يترك صار وإذا يترك صار وقد ب وبسكوته س سكت ك يترك و وإذا و ت يترك ه عليه مدعيا صار صار مدعا لم ينقلب كما ذكرت لك المدعي إ ل ى مدعى عليه في بعض الحالات قال البينه على المدعي يعني إ ذ ا أ ت ى أ ح د وقال أ ن ا أ د ع ي على ف ل ا م ب أ ن ه أ خ ذ أ ر ض ي او أ خ ذ سيارتي او أ خ ذ من مالي كذا وكذا أ و أ ن ي أ ق ر ض ت ه بكذا وكذا و أ ط ا ل ب ه برده فيقال أ ي ن ا ل ب ي ن ة التي تثبت ذلك هل عندك شهود هذا نوع من البينات هل عندك و ر ق ة مشهود عليها أ و أ ش ب ه ذلك تثبت هذا الحق ما دليلك او ما بينتك على هذا ف ي أ ت ي ب ا ل ب ي ن ة فلا ينظر إ ل ى دعواه م ج ر د ة حتى ي أ ت ي ببينه هناك بعض الحالات لا يكون ثم بينه للمدعي فيتوجه فيها وهي ا ل أ م و ر ا ل م ا ل ي ة يتوجه فيها اليمين على المدعى عليه يعني أ ن ه يقول هذا خصمي ف ي أ ت ي فيقال هذا ليس له عندي شيء فهنا ينكر المدعى عليه أ ح ق ي ة المدعي بشيء ولا ب ي ن ة للمدعي على ذلك فيرى القاضي أ ن تتوجه اليمين إ ل ى المنكر يعني إ ل ى المدعى عليه الذي يقول ليس له عندي شيء وهذا معنى قوله واليمين على من أ ن ك ر أ و اليمين على المدعى عليه يعني من أ ن ك ر حقا طولب به ولا بينه ثابته تدل عليه بينه و ا ض ح ة و إ ن م ا هناك نوع بينه لكنها لم تكمل أ و ما يرى القاضي فيه أ ن فيه ح ا ج ة لطلب اليمين ف إ ن ه تتوجه اليمين للمدعى عليه ل أ ن ه م م ك ن نفهم من هذا أ ن المدعي لا يطالب باليمين ل أ ن ه هو صاحب الدعوه ف إ ن م ا عليه البينه وكذلك المدعى عليه إ ذ ا أ ن ك ر ف إ ن م ا عليه اليمين و ي ب ر ع طبعا إ ذ ا كان المدعى عليه عنده بينات أ خ ر فيدلي بها وتكون بينته أ ق و ى من ب ي ن ة خصمه المقصود من هذا الحديث أ ن ا ل ش ر ي ع ة جاءت ل ل ق ض ا ء ب إ ق ا م ة العدل و إ ق ا م ة الحق و أ ن هذا إ ن م ا يكون باجتماع القرائن والدلائل والبينات على ثبوت الحق ل أ ح د الخصمين وان الحاكم لا يحكم بمجرد ر أ ي ه ولا بعلمه فلا يجوز للحاكم يعني للقاضي أ ن يحكم بعلمه و إ ن م ا يحكم بما دلت عليه الدلائل فلو أ ت ا ه رجل من أ ص د ق الناس و أ ص ل ح ه وقال أ ن ا عندي أ ن ا لي على ك ل ا ن كذا وكذا ولا بينه له ف إ ن ه لا يحكم بعلمه في ذلك ولو كان هو يعلم بعض ما في ا ل م س أ ل ة من ا ل أ م و ر فلا بد من البينه من المدعي ولا بد من إ ث ب ا ت ذلك فيحكم له أ و اليمين على من أ ن ك ر في بعض ا ل م س أ ل ة وقد ثبت في الصحيح أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ا ل خ ص و م ة و إ ذ ل ا ء كل بحجه فلعل بعضكم أ ن يكون الحن بحجته من خصمه ف أ ق ض ي له ف إ ن م ا أ ق ض ي على نحو ما أ س م ع فمن قضيت له من حق أ خ ي ه بشيء ف إ ن م ا هو ق ط ع ة من النار ف ل ي أ خ ذ أ و ليدع فحكم القاضي لا يجعل لمن لي. ليس له الحق يجعل المثل حق يجعل ا ل م س أ ل ة حقا له وهذا عند بعض ا ل ع ا م ة والناس يظنون أ ن القاضي إ ذ ا حكم فمعناه أ ن من حكم له فله الحق مطلقا ولو كان مبطلا في نفس ا ل أ م ر وهذا باطل ل أ ن ه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قال هنا فمن قضيت له من حق أ خ ي ه ف إ ن م ا هو قطعه من النار ف ل ي أ خ ذ أ و فليدع وهذا يعني أ ن ا ل م ر أ ة لا يحصل له الحق بمجرد حكم القاضي بل لا بد أ ن يعلم هو أ ن هذا حق في نفسه أ و أ ن ا ل م س أ ل ة م ت ر د د ة يحتاج فيها إ ل ى حكم القاضي أ م ا إ ذ ا كان مبطلا فلا يجوز له أ ن يستحل ا ل أ م ر بحكم القاضي فانما هي قطعه من النار ياخذها وما اعظم ذلك نعم وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من راى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان رواه مسلم هذا الحديث حديث عظيم أ ي ض ا في بيان وجوب ا ل أ م ر بالمعروف والنهي عن المنكر و هو حديث معلوم لديكم بتفاصيل الكلام عليه ل أ ن ه كثر بيانه و بيان ما فيه لكن نختصر المقام عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول من ر أ ى منكم منكرا فليغيره بيده المنكر اسم لما عرف في ا ل ش ر ي ع ة قبحه والنهي عنه فلا يكون منكرا حتى يكون محرما في ا ل ش ر ي ع ة وهنا قال من ر أ ى منكم منكرا فليغيره بيده وهنا شرط وجواب الشرط أ م ا جواب الشرط فهو ا ل أ م ر بالتغيير باليد وهذا ا ل أ م ر على الوجوب مع ا ل ق د ر ة و أ م ا فعل الشرط فهو قوله من ر أ ى منكم منكرا والفعل ر أ ى هو الذي تعلق به ا ل ف ك م وهو وجوب ا ل إ ن ك ا ر و ر أ ى هنا ب ص ر ي ة ل أ ن ه ا تعدت إ ل ى مفعول واحد فحصل لنا بذلك أ ن معنى الحديث من ر أ ى منكم منكرا بعينه فليغيره بيده وهذا تقييد لوجوب الانكار بما إ ذ ا رؤي بالعين واما العلم بالمنكر فلا يكتفى به في وجوب ا ل إ ن ك ا ر كما دل عليه ظاهر هذا الحديث قال العلماء ظاهر الحديث على أ ن ه لا يجب حتى يرى بالعين وينزل السمع المحقق م ن ز ل ة ا ل ر أ ي بالعين ف إ ذ ا سمع منكرا سماعا محققا سمع صوت رجل و ا م ر أ ة في خ ل و ة م ح ر م ة سماعا محققا يعرف بيقين أ ن هذا محرم و أ ن ه لا يفعل أ ن هذا في كلامه إ ن م ا هو مع أ ج ن ب ي ه واشبه ذلك ف إ ن ه يجب عليه ا ل إ ن ك ا ر لتنزيل السماع المحقق م ن ز ل ة النظر كذلك إ ذ ا سمع أ ص و ا ت معازف أ و أ ص و ا ت ملاهي أ و أ ش ب ا ه ذلك بسماع محقق ف إ ن ه يجب عليه هنا ا ل إ ن ك ا ر و أ م ا غير ذلك فلا يدخل في الحديث ف إ ذ ا علم بمنكر ف إ ن ه هنا لا يدخل في ا ل إ ن ك ا ر و إ ن م ا يدخل في ا ل ن ص ي ح ة ل أ ن ا ل إ ن ك ا ر علق ب ا ل ر ؤ ي ة في هذا الحديث وينزل كما قال العلماء السماع المحقق فقط منزله ا ل ر ؤ ي ة قال من ر أ ى منكم منكرا وفي قوله منكرا يظهر تعليق ا ل أ م ر بالمنكر دون الواقع فيه فالحكم ب ا ل ع م ر بالتغيير باليد هذا راجع إ ل ى المنكر أ م ا الواقع في المنكر فهذا له بحث آ خ ر قال فليغيره يعني فليغير المنكر فلا يدخل في الحديث عقاب فاعل المنكر ل أ ن فاعل المنكر تكتنفه أ ب ح ا ث أ و أ ح و ا ل م ت ع د د ة فقد يكون الواجب مع ا ل د ع و ة ا ل ت ي ي ح س ن وقد يكون التنبيه وقد يكون ا ل ح ي ل و ل ة بينه وبين المنكر والاكتئاب بفجره بكلام ونحوه وقد يكون بالتعذير وقد يكون إ ل ى آ خ ر أ ح و ا ل ذلك ا ل م ع ر و ف ة في كل مقام بحسب ذلك المقام وما جاء فيه من ا ل أ ح ك ا م المقصود أ ن الحديث دل بظاهره على تعليق وجوب ا ل إ ن ك ا ر وجوب التغيير باليد ب ا ل ر ؤ ي ة وما يقوم مقامها والثاني بالمنكر نفسه فتغير المنكر يعني مثلا رجل أ م ا م ه ز ج ا ج ة خمر أ و أ م ا م ه شيء من الملهيات ا ل م ح ر م ة ف إ ن ك ا ر المنكر ليس هو التعنيف للفاعل و إ ن م ا هو تغيير هذا المنكر من الخمر أ و من الملاهي المحرمه أ و من الصور المحرمه أ و أ ش ب ه ذلك بتغييره باليد مع ا ل ق د ر ة و أ م ا الفاعل له فهذا له حكم آ خ ر قال فليغيره بيده والتغيير هنا أ و ج ب التغيير باليد وهذا مقيد بما إ ذ ا كان التغيير باليد مقدورا عليه و أ م ا إ ذ ا كان غير مقدور عليه ف إ ن ه لا يجب ومن أ م ث ل ة كونه مقدورا عليه أ ن يكون في بيتك الذي لك ا ل و ل ا ي ة عليه يعني في زوجك وابنائك و أ ش ب ا ه ذلك أ و في ع ي ت ا م لك ا ل و ل ا ي ة عليهم أ و في مكان أ ن ت مسؤول عنه و أ ن ت الولي عليه فهذا نوع من أ ن و ا ع الاقتداء فيجب عليك هنا أ ن تزيله و إ ذ ا لم تغيره و إ ذ ا لم تغيره بيدك ف إ ن ك ت أ ت ى اما إ ذ ا كان في و ل ا ي ة غيرك ف إ ن ه لا تدخل ا ل ق د ر ة هنا أ و لا توجد ا ل ق د ر ة عليه ل أ ن المقتدر هو من له ا ل و ل ا ي ة فيكون هنا باب ا ل ن ص ي ح ة لمن هذا تحت ولايته ليغيره من هو تحت ولايته والتغيير في الشرك ليس بمعنى ا ل إ ز ا ل ة التغيير اسم يشمل ا ل إ ز ا ل ة ويشمل الانكار باللسان بلا إ ز ا ل ة يعني أ ن يقال هذا حرام وهذا لا يجوز ويشمل أ ي ض ا الاعتقاد أ ن هذا منكر ومحرم ولهذا جاء في هذا الحديث بيان هذه المعاني الثلاث فقال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فمن فان لم يستطع التغيير بيده فبلسانه يعني فليغيره بلسانه ومن المعلوم أ ن اللسان لا يزيل المنكر دائما بل قد يزول معه بحسب اختيار الفاعل للمنكر وقد لا يزول معه المنكر تقول مثلا لفلان هذا حرام وهذا منكر لا يجوز لك قد ينتهي وقد لا ينتهي ف إ ذ ا أ خ ب ر ت الخلق أ و المكلف الواقع في هذا المنكر إ ذ ا أ خ ب ر ت ه ب أ ن ه منكر وحرام فقد غيرت ه واذا سكت فانك لم تغير وان كنت لا تستطيع باللسان فتغيره بالقلب تغييرا لازما لك لا ينفك عنك ولا تعذر بالتخلف عنه وهو اعتقاد انه منكر ومحرم والبراءه من الفعل يعني بعدم الرضا به لهذا جاء في سنن ابي داود أ ن ه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قال إ ذ ا عملت ا ل خ ط ي ئ ة كان من غاب عنها ورضيها كان من غاب عنها ورضيها كمن عملها وكان من غاب عنها وكان من شهدها فلم يفعلها كمن فعلها وهذا يعني أ ن الراضي بالشيء كفاعله ل أ ن المنكر لا يجوز أ ن يقر ر المرء ولو من ج ه ة الرضا وهذا ظاهر في قوله جل وعلا فلا تقعدوا معهم إ ن ك م إ ذ ا مثلهم في ا ل آ ي ة ا ل أ خ ر ى فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين فمن جلس في مكان ا س ت ه ز أ و ا فيه ب آ ي ا ت الله وهو جالس لا يفارق ذلك المكان فهو في حكم الفاعل من ج ه ة رضاه بذلك ل أ ن الراضي بالذنب كفاعله كما قال العلماء إ ذ ا تبين ذلك فهاهنا مسائل تتعلق بهذا الحديث وهي أ ن الانكار وجوب الانكار متعلق ب ا ل ق د ر ة ب ا ل إ ج م ا ع ومتعلق بظن الانتفاع عند كثير من أ ه ل العلم قال ط ا ئ ف ة من العلماء إ ن م ا يجب ا ل إ ن ك ا ر إ ذ ا غلب على ظنه أ ن ينتفع المنكر يعني باللسان فيما لا يدخل تحت و ل ا ي ة أ م ا إ ذ ا غلب على ظنه أ ن ه لا ينتفع ف إ ن ه لا يجب ا ل إ ن ك ا ر وذلك ب ظ ا ه ر قول الله جل وعلا فذكر إ ن نفعت الذكر ى ف أ و ج ب التذكير بشرط الانتفاع وهذا ذهب إ ل ي ه ج م ا ع ة من اهل العلم منهم شيخ ا ل إ س ل ا م ا ل ن تيميه وغيره ودل عليه عمل عدد من الصحابه رضوان الله عليهم كابن عمر وابن عباس وغيرهما لما دخلوا على الولاد وامراء المؤمنين في بيوتهم وكان عندهم بعض المنكرات في مجالسهم فلم ينكروها وذلك لغلبه الظن أ ن ه م لا ينتفعون بذلك ل أ ن ه ا من ا ل أ م و ر التي أ ق ر ؤ و ه ا وثرت فيما بينهم وهذا خلاف قول الجمهور والجمهور على أ ن ه يجب مطلقا سواء غلب على الظن أ م لم يغلب على الظن ل أ ن إ ي ج ا ب ا ل إ ن ك ا ر لحق الله جل وعلا وهذا لا يدخل فيه غ ل ب ة الظن والقول الثاني وهو قول شيخ ا ل إ س ل ا م التيمية كما ذكرت لكم و ج م ا ع ة من أ ن ه يجب مع غ ل ب ة الظن هذا أ و ج ه من ج ه ة نصوص ا ل ش ر ي ع ة ل أ ن أ ع م ا ل المكلفين م ب ن ي ة على ما يغلب, يغلب على ظنهم والنبي صلى الله عليه وسلم قال من ر أ ى منكم مكرا بل يغيره بيده ف إ ن لم يستطع فبلسانه ف إ ن لم يستطع فبقلبه وعدم ا ل ا س ت ط ا ع ة هذه تشمل ع د ة أ ح و ا ل ويدخل فيها غلبه الظن ان لا ينتفع الخصم مثلا إ ذ ا قابلت حليقا ل ل ح ي ة او قابلت ا م ر أ ة سفرت وجهها ونحو ذلك في بعض ا ل ا م ك ن ة نجد حرجا هل ننكر ام لا ننكر يغلب على ظننا في بعض الاحوال اننا لو انكرنا ل م ن ت ف ع اولئك بذلك لعلمهم بهذه ا ل م س أ ل ة فيكتفى هنا بالانكار بالقلب من ج ه ة الوجوب ويبقى الاستحباب في انه يستحب أ ن تبقى هذه ا ل ش ع ي ر ة و أ ن يفعلها من أ ر ا د فعل المستحب وكما ذكرت لك هذا خلاف قول الجمهور لكنه ي ت أ ي ّ د ب م ع ر ف ة حال ا ل ص ح ا ب ة رضوان الله عليهم من أ ن ه م إ ن م ا أ ن ك ر و ا ما غلب على ظنهم الانتفاع به و إ ل ا لزم ل منه أ ن ان, أن يؤثموا في ترك كثير من الواجبات في أ ح و ا ل ك ث ي ر ة ومعلومه قال في آ خ ر ه ف إ ن لم يستطع فبقلبه وذلك أ ض ع ف ا ل إ ي م ا ن ف إ ن لم يستطع فبقلبه يعني ينكر بقلبه و ا ل إ ن ك ا ر بالقلب معناه بغض المنكر وكراهته واعتقاد أ ن ه محرم و أ ن ه منكر وذلك أ ض ع ف ا ل إ ي م ا ن يعني هذا أ ق ل درجات ا ل إ ي م ا ن ل أ ن ه هو الذي يجب على كل أ ح د كل أ ح د يجب عليه هذا وليس وراء ذلك من ا ل إ ي م ا ن ح ب ة خ ر د ل أ ن المنكر المجمع عليه إ ذ ا لم يعتقد حرمته ولم يبغضه مع اعتقاد حرمته ف إ ن ه على خطر عظيم في إ ي م ا ن ه ذ ا الحديث يدخل في بحثه ا ل إ ن ك ا ر على الولاد و ا ل إ ن ك ا ر على ع ا م ة الناس ويدخل أ ي ض ا مراتب ا ل إ ن ك ا ر ومراسد القواعد التي تحكم ذلك وهي كثيره يعني مباحثه, يعني مباحثه وفروعه ك ث ي ر ة يطول المقام بذكرها لكن انبه على م س أ ل ة م ه م ة ذكرتها ع د ة مرات وهي أ ن هناك فرقا ما بين ا ل ن ص ي ح ة و ا ل إ ن ك ا ر الشريعة وذلك أ ن ا ل إ ن ك ا ر أ ض ي ض من ا ل ن ص ي ح ة ف ا ل ن ص ي ح ة اسم عام يشمل أ ش ي ا ء ك ث ي ر ة كما مر معنا في حديث الدين ا ل ن ص ي ح ة ومنها ا ل إ ن ك ا ر ف ا ل إ ن ك ا ر حال من أ ح و ا ل ا ل ن ص ي ح ة ولهذا كان مقيدا بقيود وله ضوابطه فمن ضوابطه أ ن ا ل إ ن ك ا ر ا ل أ ص ل فيه أ ن يكون علا لقوله من ر أ ى منكم منكرا فليغيره بيده ف إ ن لم يستطع فبلسان وهذا بشرط ر ؤ ي ة المنكر وهنا ندخل في بحث م س أ ل ة بحثناها مرارا وهي أ ن ا ل و ل ا ة ينكر عليهم إ ذ ا فعلوا المنكر ب أ ن ف س ه م وراه من فعل أ م ا م ه ذلك الشيء و ع ل ى هذا يحمل هدي السلف في ذلك وكل ا ل أ ح ا د ي ث التي جاءت وهي ك ث ي ر ة أ ك ث ر من عشره او اثني عشر حديث في هذا الباب فيها إ ن ك ا ر ط ا ئ ف ة من السلف على ا ل أ م ي ر أ و على الوالي كلها على هذا الظابط وهو أ ن ه م ن ك ر و انكروا شيئا ر أ و ه من ا ل أ م ي ر أ م ا م ه م ولم يكن هدي السلف أ ن ينكروا على الوالي شيئا أ ج ر ا ه في ولايته ولهذا لما حصل من عثمان بعض رضي الله عنه بعض الاجتهادات وقيل لاسامح بن زيد رضي الله عنهما أ ل ا تنصح لعثمان أ ل ا ترى إ ل ى ما فعل قال أ م ا إ ن ي بذلته له س ر لا أ ك و ن فاتح باب ف ت ن ة ففرق السلف في المنكر الذي يفعل امام الناس كحال العمير الذي قدم خطبتي العيد على ا ل ص ل ا ة وكالذي أ ت ى للناس وقد لبث ثوبين و أ ح و ا ل ك ث ي ر ة في هذا فرقوا ما بين حصول المنكر منه أ م ا م الناس علنا وما بين ما يجريه في ولايته فجعلوا ما يجريه في ولايته باب من أ ب و ا ب ا ل ن ص ي ح وما يفعله علنا ي أ ت ي هذا الحديث فمن ر أ ى منكم منكرا فليغيره بيده مع ا ل ح ك م ة في ذلك لهذا قال رجل ا ب ن عباس رضي الله عنهما أ ل ا آ ت ي الامير فامره و أ ن ه ا ه قال لا تفعل ف إ ن كان ففيما بينك وبينك قال أ ر أ ي ت إ ن أ م ر ن ي ب م ع ص ي ة قال أ م ا إ ن كان ذاك فعليك إ ذ ن فدل هذا على أ ن ا ل أ م ر والنهي المتعلق بالوالي إ ن م ا يكون فيما بين المرء وبينه فيما يكون في ولايته و أ م ا إ ذ ا كان يفعل الشيء أ م ا م الناس ف إ ن هذا يجب أ ن ينكر من راه بحسب ا ل ق د ر ة وبحسب القواعد التي تحكم ذلك إ ذ ا تقرر هذا فتم م س أ ل ة م ت ص ل ة بهذه وهي أ ن ق ا ع د ة ا ل إ ن ك ا ر م ب ن ي ة على ق ا ع د ة أ خ ر ى ذكرها شيخ ا ل إ س ل ا م ابن تيميه القيم وهي أ ن ه لا يجوز إ ن ك ا ر منكر حتى تتيقن أ ن ه لن ينتقل المنكر عليه إ ل ى منكر أ ش د منه قال شيخ ا ل إ س ل ا م ومن أ ن ك ر ظانا أ ن ه ينتقل ف إ ن ه ي أ ث م حتى يتيقن أ ن أن انكاره سينقل المنكر عليه إ ل ى ما هو أ ف ض ل وقد قال بعض اهل العلم إ ن هذا مجمع عليه ومثل لهذا ابن ق ي م بمسائل ك ث ي ر ة في كتابه إ ع ل ا م الموقعين فقال مثلا لو أ ت ي ت إ ل ى أ ن ا س يلعبون لعبا محرما أ و يشتغلون بكتب مجون ف إ ن أ ن ك ر ت عليهم ذلك ف إ ن ه يكتنفه أ ح و ا ل ا ل أ و ل أ ن ي ن ت ق ل من هذا المنكر إ ل ى ما هو أ ن ك ر منه فهذا حرام ب ا ل إ ج م ا ع يعني يخرج من لهوه بالكتب إ ل ى الاتصال بالنساء م ب ا ش ر ة أ و إ ل ى ر ؤ ي ة النساء م ب ا ش ر ة أ و ما أ ش ب ه ذلك فهذا منكر أ ش د منه فبقاؤه على المنكر ا ل أ و ل أ ق ل خطرا في ا ل ش ر ي ع ة من انتقاله إ ل ى المنكر الثاني ا ل ح ا ل الثانيه ان ينتقل إ ل ى ما هو خير و د ي ن فهذا هو الذي يجب معه الانكار والثالث أ ن ينتقل منه إ ل ى منكر يساويه فهذا محل اجتهاد والرابع أ ن ينتقل منه إ ل ى منكر آ خ ر ن ذكرنا أ ر ب ع ة منكر اشد منه ومنكر آ خ ر ومنكر مساويه و إ ل ى خير هذه أ ر ب ع ة اقسام و إ ل ى منكر آ خ ر فهذا محل ه ذ ايضا أ لا يجوز و إ ذ ا كان إ ل ى منكر مساويه فهذا محل اجتهاد و إ ل ى خير فهذا واجب و إ ل ى منكر اشد منه فهذا لا يجوز فتحصل منه أ ن ثم حالتان ي أ ن ثم حالتين يحرم فيها ا ل إ ن ك ا ر وهي إ ذ ا انتقل من منكر إ ل ى منكر آ خ ر غير مساوي والى إ ل ى منكر م يعني أنت ما تدري إنه مساوي إنه إ و منكر أ ش د منه بيقينه فهذه حرام ب ا ل إ ج م ا ع والثالث ان ينتقل إ ل ى منكر مساو فهذا فيه محل اجتهاد والرابع أ ن ينتقل إ ل ى خير وهذا يجب معه ا ل إ ن ك ا ر وذكر ق ص ة ل شيخ ا ل إ س ل ا م بن ث ي م ي ة أ ن ه مر مع و ط ا ئ ف ة من أ ص ح ا ب ه على قوم من التتر يلعبون بالشطرنج ويشربون الخمر في شارع من شوارع دمشق علنا فقال أ ح د أ ص ح ا ب شيخ ا ل إ س ل ا م بن ث ي م ي ة رحمه الله أ ل ا ننكر على هؤلاء فقال شيخ ا ل إ س ل ا م دعهم ف إ ن انشغالهم بذلك أ ه و ن من أ ن يعيثوا في المسلمين أ و أ ن يعتدوا عليه م وهذا من الفقه العظيم ل أ ن هذا منكر ومحرم لكنه قاصر و ا ل إ ن ك ا ر عليهم قد يكون معه أ ن ينتقلوا الى منكر متعدد على بعض المسلمين ومعلوم أ ن المنكر القاصر أ ه و ن من المنكر ا ل م ت ع د ل هذه بعض المباحث التي يحسن ذكرها عند هذا الحديث نعم و ع نقف أبي هريرة ن عند هذا ف ق ي عندنا سبعه ا ح د ي ث ننهيها غدا إ ن شاء الله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 دمه وماله وعرضه رواه مسلم هذا الحديث أ ص ل في حق المسلم على المسلم وفيما ينبغي أ ن يكون بين المسلمين من أ ن و ا ع التعامل قال فيه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لا تحاسدوا ولا تناجحوا ولا تباغضوا ولا تدابروا الحديث قوله لا تحاسدوا ولا تناجشوا الى آ خ ر ه هذا نهي وكما هو معلوم أ ن النهي يفيد التحريم في مثل هذا فقوله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لا تحاسدوا يعني أ ن الحسد محرم وقد جاءت ح د ي ث ك ث ي ر ة فيها بيان تحريم الحسد و أ ن ه ي أ ك ل الحسنات كما ت أ ك ل النار الحطب وكذلك التناجش محرم وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش في غير ما حديث عن النجش وكذلك ع ن النجش ما في غير ما حديث و التباغض و ا ل ت د ا و ر و أ ش ب ا ه هذا مما يزيل ا ل م ح ب ة أ و يزيل ا ل إ ل ف ة بين المسلمين ف إ ن ه ممنوع منع تحريم قوله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لا تحاسدوا الحسد فسر بعده تفسيرات ومنها أ ن الحسد تمني زوال ا ل ن ع م ة عن ا ل غ ي ر و أ ي ض ا من الحسد أ ن يعتقد أ ن هذا الذي أ ن ع م الله عليه ليس ب أ ه ل لهذه ا ل ن ع م ة ولا يستحق فضل الله جل وعلا ولهذا ف ح ق ي ق ة الحسد اعتراض على قضاء الله جل وعلا وعلى قدره ونعمته فلهذا كان الحسد ي أ ك ل الحسنات كما ت أ ك ل النار الحطب فليس الحسد مقتصرا على أ ن ه ي أ س م به صاحبه فقط بل يذهب بعض حسنات صاحبه ل أ ن ه ينطوي على اعتقاد خبيث وعلى ظن سوء بالله جل وعلا حيث قام في قلبه أ ن هذا ليس ب أ ه ل لفضل الله جل وعلا ونعمته ونحو هذا ما يستعمله بعض ا ل ع ا م ة حيث يقول بعضهم هذا حرام أ ن يعطى كذا وكذا هذا حرام أ ن تكون عنده هذه نرجو م ا ص ل ة ا ا ل ت م ا ع ع ل ى الملك ف ي